ن و د أ ن ن ق ف على ما يخصنا نحن ك أ م ة تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم أ و ما سنستفيد ه بعد هذه الشمائل و ا ل س ي ر ة والانتماء والفخر والاعتزاز والحب لنبينا صلى الله عليه وسلم سيولد هذا اتباع له وقتداء ا به وتعظيم لشرعه وانقيادا ل أ م ر ه وتصديق له وسيثمر هذا ش ف ا ع ة نبينا صلى الله عليه وسلم ولابد أ ن نتحدث عن شفاعته تحدثنا عن كثير من ا ل جوانب من ج و ا ن ب ا ل ع ظ م ة في حياته وسيرته و أ خ ل ا ق ه وشمائله ومواقفه ينبغي أ ن نتحدث عن شفاعته صلى الله عليه وسلم أردت أن أعرف صفات الرجل البشر بدون صفات نزاع ملايين الذي يملك بدون نزاع قلوب لقد أ ص ب ح ت مقتنعا كل الاقتناع أ ن السيف لم يكن ا ل و س ي ل ة التي من خلالها اكتسب ا ل إ س ل ا م مكانته بل كان ذلك من خلال ب س ا ط ة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه و إ خ ل ا ص ه ل أ ص د ق ا ئ ه و أ ت ب ا ع ه وشجاعته مع ثقته ا ل م ط ل ق ة في ربه وفي رسالته هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف م ا ه ا ت م غاندي لكن ما ا ل ش ف ا ع ة ا ل ش ف ا ع ة ل غ ة م ق ا ر ن ة بين شيئين أ و انضمام شيء لشيء مناصرا له حتى قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا نوع ش ف ا ع ة في الدنيا ي ش ف ع ت ؤ ج ر يعني زوجي اخ ا كلم لي فلاندر م ا ب يعرفني امشي ك ل م ه ا ن ض م ت ل أ ج ل أ ن تصلحه انضمت ل آ خ ر ن ص ر ة له هذه ش ف ا ع ة تؤجر عليها وكذلك قوله تعالى والشفع والوتر وفي ذلك ت ف ا س ي ل ك ث ي ر ة منها أ ن الشفع هم الخلق و أ ن الوتر الذي لا وتر غيره هو الله سبحانه وتعالى شفاعته صلى الله عليه وسلم أ و ل ا د ا ل ة على رحمته د ا ل ة على مكانته وعظمته عند ربه جل وعلا أ ص ل ا ل ش ف ا ع ة وحقيقتها لله قال تعالى ولله ا ل ش ف ا ع ة جميعا كلام واضح ا ل ش ف ا ع ة كلها حقت ربنا ولكن الله ارتضى شفعا من ذا الذي يشفع عنده من الذي يشفع عند الله يعني من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه إ ل ا لمن أ ذ ن له يعني المولى عز وجل ا ل م ل ا ئ ك ة تشفع بن نسب وشهدا ا ل ء يشفعون في أ ه ل ه م يشفع ا ل ش ه ي د في سبعين من أ ه ل ه وصالحون ا ل يشفعون ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة ن و ع ش ف ا ع ة طلب من الله ب أ ن ك ترحم هذا الميت فما من م ي ت ص ل ى علي ه أ ر ب ع و ن و ح د إ ل ا وشفعهم الله في ه لكن ش ف ا ع ة ن ب ي ن ا صلى الله عليه وسلم ع ظ ي م ة وهي أ ن و ا ع سنقف عليها بسرعه ولذلك أ ر ج و أ ن تركزوا معي لماذا أ ع ظ م شيء أ ن ننال شفاعته فاللهم يا الله ونحن في هذه ا ل أ ي ا م المباركات لا تحرمنا ش ف ا ع ة نبينا نحن نحبه فلا تحرمنا شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته ا ل أ و ل ى تسمى ب ا ل ش ف ا ع ة العظمى هذه ش ف ا ع ة ع ج ي ب ة لم يؤتها أ ح د لا قبله ولن يؤتها أ ح د بعده وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم خمس لم يؤتهن أ ح د قبلي نصرت بالرعب م س ي ر ة شهر وجعلت لي ا ل أ ر ض مسجدا وطهورا ف أ ي م ا رجل منكم أ د ر ك ت ه ا ل ص ل ا ة فليصلي و أ ح ل ت لي الغنائم و لم تحل ل أ ح د من قبلي و أ و ت ي ت ا ل ش ف ا ع ة و كان كل نبي يبعث إ ل ى قومي خ ا ص ة و بعثت للناس ع ا م ة أ و كما قال صلى الله عليه و سلم والحديث في الصحيح يا سلام ا ل ش ف ا ع ة العظمى د ي ش ا ل ش ف ا ع ة العظمى ش في ا ع ة ف ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ و ل ي ن والاخرين وقف الخلائق بين يدي الله ل ي ب د أ الله الحساب يريدون من يتكلم مع الله ل ي ب د أ الحساب يعتذر ا ل أ ن ب ي ا ء في الموقف بقولهم إ ن الله غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كل نبي يقول للبعد آ د م يقول ل إ ب ر ا ه ي م لابراهيم و ا ل ا ب ر ا ه و ح ب ر ل إ ب ر ا ه ي م و إ ب ر ا ه ي م ل م و س ى و موسى ل ع ي س ى و عيسى ي د ف ا ن ى و سلم فيقول أ ن ا لها أ ن ا لها يا ا ل سلام هذا نبينا والله أ ف خ ر و ا افخروا يا مسلمين نبيكم صاحب ا ل ش ف ا ع ة الكبرى في عرصات ا ل ق ي ا م ة ي أ ت ي وجود الله تحت عرشه فيلهم من المحامد والثناء ما لم يعطه من قبل فيقول الله له ارفع ر أ س ك سل تعط ى اشفع تشفع يا سلام يشفع تشفع يقول له يا الله ا ب د أ الحساب يقول له خلاص ن ب د أ الحساب هذه شفاعه ارتضاها الله له وقبل الله ش ف ا ع ة النبي في الخلق جميعا فشفاعته هنا نائل جميع الخلق إ ن س ا ن وجنا يا سلام ا ل ش ف ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة شفاعته في أ ه ل الكبائر من أ م ت ه في ناس من أ ه ل الكبائر دخلوا النار ولكنهم لا يخلدون فيها ب ش ف ا ع ة نبينا صلى الله عليه وسلم يا سلام ي س أ ل ا ل ل ه ي ق و ل لي يا الله ط ل ع و ا ل ي من النار وهي ن ا ئ ل ة من مات لا يشرك بالله شيئا و أ س ع د الناس كما في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة ب ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه و سلم من مات لا يشرك بالله شيئا دين عندهم توحيد و إ ي م ا ن لكن عندهم معاصي و كبائر في ش ف ا ع ة حتى في الكفار ش ف ا ع ة لمن استحق النار و خلد فيها بتخفيف العذاب عنه وهذه ا ل ث ا ل ث ة كشفاءته في أ ب ي طالب أ ب و طالب مات على م ل ة عبد المطلب لكنه ب ش ف ا ع ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خرج من النار إ ل ى ضحضاحها بره فهو إ ل ى النار إ ل ى كعبيه وتغلي من ذلك أ م دماغه ا ل ش ف ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل ش ف ا ع ة لدخول أ ق و ا م من أ م ت ه ا ل ج ن ة بدون أ ن يدخلوا النار الله و د ي معناها أ ي ز و يقول لك الله يرزقك ش ف ا ع ة و ص ل م و أ ي ز و ي س أ ل الله يقول اللهم ارزقنا شفاعه اللهم ارزقنا شفاعه يريد بذلك أ ن ينال هذا وقد أ ع ط ا ه الله ذلك شفع قال لي الله دخل لي ناس من أ م ت ي ا ل ج ن ة من أ و ل م ر ة من ا ل ق ي ا م ة طوال ا ل ج ن ة ما ي م ش و النار فقال أ ع ط ي ن ا ك أ ع ط ا ه الله سبعون أ ل ف قال زدني قال مع كل أ ل ف سبعون أ ل ف ش في ا ع ع ة ج ب ة في ش ف ا ع ة ل أ ه ل ا ل ج ن ة ب ر ف ع ة الدرجات في من ا ل ش ف ا ع ة ناس دول ا ل ج ن ة يشفع لهم بسلم ي ب أ ن تزيد درجاتهم المهم شفاعته صلى الله عليه وسلم ث ا ب ت ة بالكتاب و ب ا ل س ن ة بالكتاب آ ي ة ا ل ش ف ا ع ة في أ ن الله ي أ ذ ن لمن يشفع و ي أ ذ ن لهم ليشفعوا أ م ا في ا ل س ن ة فمعظم أ ح ا د ي ث ا ل ش ف ا ع ة أ و ر د ه ا الامام مسلم في الصحيح و كذلك في البخاري ماذا نفعل نحن نريد ش ف ا ع ة أ و ل شيء نحبه حبه ي أ ت ي ب ا ل ش ف ا ع ة ثانيا نتبعه و نعظم أ و ا م ر ه هذا ي أ ت ي ب ا ل ش ف ا ع ة ثالثا نعظم توحيد الله و أ ن نحرص أ ن نكون على توحيد و تعظيم و إ ج ل ا د لله جل و علا و أ ن نعبده و أ ن لا نعبد غيره رابعاً أن تعرف هذه ا ل ش ف ا ع ة و أ ن تعرف أ ق س ا م ه ا و أ ن تتوق إ ل ي ه ا وهي تقودك إ ل ى ق ي م ة م ه م ة إ ل ى عظم م ك ا ن ة نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء المعقود والحوض المورود صاحب ا ل ش ف ا ع ة الكبرى وسائر أ ن و ا ع الشفاعه ة لما أراد الله جل ل ل أراد ا ج أ ن ينقذ الدنيا من العثرات أ ه د ا ك ربك للورى يا سيدي فيضا من ا ل أ ن و ا ر والرحمات لا أ م ل ك إ ل ا أ ن أ ق و ل مبتهلا ل ر ب جل وعلا اللهم أ ر ز ق ن ا ش ف ا ع ة نبينا صلى الله عليه وسلم و ج ع ل ن ا من حزبه المفلحين وجنده و أ ن ص ا ر ه في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة يا رب العالمين اللهم اسقنا من حوضه بيده ا ل ط ا ه ر ة ا ل ش ر ي ف ة الشربه لا ن ظ م أ بعدها أ ب د ا اسال الله ان يتقبل منا وان يعيننا وان يوفقنا وان يسددنا وان يرزقنا حب نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إ ن نبيك قال إ ن ا ل م ر أ ة يحشر مع من أ ح ب و إ ن ا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم فاحشرنا معه و السامعين جميعا و صلى ا ل ل ه و سلم و بارك و أ ن ع م على عبده و رسوله محمد صلى الله عليه و سلم